خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جليلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعليم أَلْهُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوْدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ أَوْ فَصِيلَتِهِ الَّتِي جميعا ثم ينجيه كلا إنها لغى نزاعة للشغى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خرقها لوعى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير مجيما السائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب لبتغاراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم طالون تِهِمْ يُحَافِظُونَ أُلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطَعِينَ جَنَّتَنَعِيمٍ كَلَّا كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَا مِن مَّآءٍ مَّهِينٍ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأن يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي